ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيَنهم احسنا الذي كانوا يعملون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فَإِذَا أُوذِيَ فِاللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 لما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اقتلوه او احرقوه فانجاهم الله فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا, وجعلنا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها ما سبقكم بها من احد من العالمين فانكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا قالوا الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء ترسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينا هو واهلهم الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سي ابهم سي ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم